بسم الله الرحمن الرحيم الملا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 ولئن قُلْتَ يَنَكُمْ مبعوثون مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا هذا الَّذِينَ سحر مبين هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَرَ نَعْمُ الْعَذَابَ إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه مَعْدُودَةٍ مَا يَحْبِسُهُ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 فهل انتم مسلمون من كان يريد حياه الدنيا وزينتها نوفي الى اعمالهم فيها اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار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 ان نلزمكم وانتم لها كارمون ويا قوم لا تسلكم عليه مالا ان اجر يالا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ما انطردتهما فلا تذكرون ولا قول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول, إني ملك ولا أقول للذين تذري اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني دل لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما ياتيكم به الله ان شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم وربكم واليه ترجعون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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون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 وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعين وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي مبني من أجلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إن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 ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 فَاكِيدُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 فلما جَاءَ أَمْرُنَا نجينا صالحا والذين آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ومن صَالِحًا يومئذ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ إِنَّ ربك هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب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 إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قوما يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك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 عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كرمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن إنه بما يعملون خبير فاستقم كما هو مرت ومنتاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين غلبو فتمسكم الله ومالكم ومالكم من دون الله من أولياء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 وكلا نقص عليك من الرُّسُلِ الرسل ما نثبت به فهادك فِي في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنَّا عَامِلُونَ وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون